حين أطفأت الأنصارية سراجها قائد متواضع يعيش عيشة شعبه يأتيه صلى الله عليه وسلم ضيف فلا يجد في بيته إلا الماء فينادي من يضيف هذا فيشرع أحد الأنصار قلبه ويقول أنا أخذ الأنصاري بيد الغريب نحو بيته ولما دخل هتف بزوجته محرضا كرمها بقوله أكرمي ضيف رسول الله كانت الزوجة كريمة مثل زوجها فلم تبق سوى طعام صبيانها اجتاح المرأة حرج فنادت زوجها وهمست به ما عندنا إلا قوت صبياني قارن الأنصاري بيته ببيت نبيه صلى الله عليه وسلم فشعر بالثراء وقال هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاءا فعلت الأنصارية ما طلب منها وألهت صبيانها عن العشاء حتى ناموا ثم حملت طبق الطعام المتواضع ووضعته بين يدي الضيف ثم توجهت نحو السراج متظاهرة أنها تريد زيادة نوره فأطفأت ثم عادت وجلست بجانب زوجها وسمت وسما زوجها فبدأ الضيف بتناول العشاء أما الأنصاري وزوجته فكان يمدان يديهما إلى الطبق لكنهما لا يمسان الطعام ظن الضيف أنهما يأكلان معه فاستمر في الأكل والحديث واستمر الزوجان في الجوع والحديث حتى انتهى الطعام أو الضيف إلى فراشه وبات الأنصاري وزوجته جائعينهما وأطفالهما لكن كرمهما بقي مستيقظا ينتظرهما في المسجد ولما نهض لصلاة الفجر لمح النبي صلى الله عليه وسلم حبيبه الأنصاري فناداه وبشره بشره أن الكريم سبحانه عجب من كرمه وكرم زوجته فقال قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة أجواء حب رائعة ومشاعر تبكي لمثلها مكة آه يا مكة أي أجواء خانقة تعيشينها في ظل أبي جهل وأبي لهب فارق هائل صنعه التوحيد والقرآن في المدينة فارق أجج نار الحقد في صدور طواغيت مكة ما الذي يغيظهم؟ ألم يتركهم محمد وشركهم؟ فلما لا يتركونه وشأنه؟ هذا هو الفارق بين المبدع والفاشل المبدع منشغل بالإنجاز بالتغيير للأفضل أما الفاشل فمنشغل بالحقد ومحاولة إعاقة الإبداع والتحريض والتأليب عليه محمد صلى الله عليه وسلم منشغل بتعليم أصحابه والتأليف بينهم أما أبو جهل والطواغيت فلا يكفون عن اجتماعات التآمر والكيد والتحريض ها قد علموا بأن ابن سلول يكره محمدا صلى الله عليه وسلم